فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظُّلَمُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هالمن شركائكم مي من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هالمن شركائكم مي من يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق أفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيُّ التَّبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَيُّ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بما يفعلون وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء